ي ب د و بالاختلاف و د يتساءل ا ل إ ن س ا ن كيف من الخلاف يكون ا خ ت ل ا ف إ ذ ا تعرف ا ل إ ن س ا ن عن أ م و ر تسمى عند أ ه ل العلم م ن ظ و م ة الخلاف ا ت أ ل ا وهي في إ ط ا ر معين ع ب ا ر ة عن خ م س ة أ و خمس اجابات لخمس أ س ئ ل ة السؤال ا ل أ و ل كيف نختلف السؤال الثاني على ماذا نختلف السؤال الثالث ما موقفنا من القوم ا ل م ف ا ل ئ السؤال الرابع ما موقفنا من صاحب القوم ا س ؤ ا ل الخامس و ا ل أ خ ي ر ما هي ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ب ة على الخلافه هذه ا ل أ س ئ ل ة ا ل خ م س ة هي التي تسمى عند اهل العلم منظومه الخلافه من دخل فيها من عرف مقتضاها ودرس أ ص و ل هذه الاطر الخمسه لابد أ ن نصل في ا ل ن ه ا ي ة إ ل ى ما يسمى بالائتلاف السؤال هنا هل من الخلاف ي ن ش أ الائتلاف ليس المقصود من الخلاف إ ل ا أ ن تعلم أ ن الخلاف أ م ر حتمي ضروري موجود فيه المقبول وفيه ا ل م ر غ و اليوم قد نختلف على أ م ر ليس فيه خلاف عند السلف الصالح و العكس و ن ط ر ح أ م ر ا فيه خلاف عنده و عندنا نكون من ا ل ت و ا ب لما دعينا إ ل ى هذا المسير المبارك فكرنا أ ن ن ب د أ سويا بهذه الدوره و هذه المحاضرات ا ل خ م س ة التي سنتحدث فيها ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى عن الخلاف و أ ص و ل الخلاف لنقف سويا مع أ ن ا ل أ خ و ة ا ل د ي ن ي ة أ م ر كبير جدا يحتاجه ا ل ق ا ص ل و ا ل د ا ل ي في مساجدنا مساجد اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة ينصف الولاء والبراء في مسائل لا ينصف فيها ولاء ولا براء ا ل أ خ ي ب ر د أ خ و ه ويحب غير أ خ ي ه من جراء م س أ ل ة ربما تكون هذه ا ل م س أ ل ة تكلم فيها أ ئ م ة كبار ك أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك و ا ل ش ا ف ع ي و أ ح م د وغيرهم لما جاء الشافعي إ ل ى مصر كما قال الرازي ل م ن ا ق ب الشافعي نظر يونس بن عبد ا ل أ ع ل ى يونس الصرفي وكان يونس ب ا ن ت ب ا ر ه ا ا م ه المالكيه ل م س أ ل ه ن م س المراه هل تنقذ أ م لا تنقذ ينقذ الوضوء أم لا ينقذ الوضوء ومعلوم أ ن الشافعي يقول أ ن ا لمس في قوله تعالى أ و ل ى ن س ك النساء هو مجرد المس فلو صافح الرجل ا م ر أ ة نقذ الوضوء والجمهور من ا ل ح ن ا ب ل و م ن ا ل م ا ل ك ي ة ومن الحنابلة يقولون أ ن اللمس في الايه معنى الجماع ف إ ذ ا صافح الرجل ا م ر أ ة بغض النظر عن حكم الحرمه فيه لا ينقل الوضوء انتصر الشافعي مع يونس المالكي المذهب رغم أ ن معه الحق انتصر الشافعي لحجة بيانه لحجة وعرضه ل ل م س أ ل ة وتوفيقه ل ل ا د ل ة والاستدلال منها ل ر أ ي ه على أ ن مجرد لمس المراه ينقذ لم الوضوء غضب يونس وترك المجلس وانصرف فذهب له الشافعي رحم الله ومشايخنا جميعا قال يا يونس إ ن لم نستطيع أ ن نكون متناظرين ن الا أ ن نكون أ خ و ي لما فعلاش ا ت ن ا ظ ر في م س أ ل ة ف ت ي ة ا ل أ خ و ه ب ا ق ي ة هذا هو ا ل أ ص ل وهذه هي ص ل ب ا ل ق ض ي ة تختلف مع أ خ ي في ق ض ي ة معينه مع جار المسلم على أ ي م س أ ل ة د ن ي و ي ة أ و د ي ن ي ة ماذا تصنع ما ا ل ن ت ي ج ة ماذا تفعل اختلف شيخ ا ل س ت ا م ابن ت ي م ي ا مع أ ع د ا ء كثر لا سيما في الاعتقاد لما ت ق ر أ في كتاب العقود الذريه للمناخ من شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة نرى أ ن هناك من أ ف ت ى بقتل شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة كبير فقهاء مثل وقته ايام الملك الناصر دخل ابن ت ي م ي ة إ ل ى مصر أ ف ت ى بقتله ودمر ابن ت ي م ي ة في رقبته هكذا قال ا ل م ل ك لما مات الرجل يقول ابن طيب ذهبت أ ب ش ر شيخي هذا الرجل كان في موقف مع شخص سامي ابن ت ي م ي ة في مسجد المساجد ا ل ح س ي ن ي ة مما أ د ى إ ل ى أ ن تجتمع أ ه ل ا ل ح س ي ن ي ة و ط ا ئ ف ة من المصريين على ابن تيميه حتى, يضرب حتى يغيب عن و ا ه من جراء فتوى هذا الرجل لما مات يقول ابن القيم ذهبت أ ب ش ر شيخي ب أ ن أ ل د أ ع د ا ء ابن مات ففجعت ب أ ن شيخي و ب خ ن ي وشد على يدي و أ خ ذ ن ي إ ل ى بيته و أ خ ذ يعزي اهله و أ ن ا وابنه ا ل أ ك ب ر ننظر سويا لشيخ السبب بنتيميا ك أ ن الاثنين يتعجبان من صنيع شيخ ا ل إ س ل ا م ي ه وهو يقول ل ل إ ك ب ر ما ا ح ت ج ت م الى شيء إ ل ا كنت لكم منه مكانه رغم ان ق ض ي ة قد تكون ق ض ي ة ع ق د ي ة في خلاف بين مذهب السلف في ا ل أ س م ا ء والصفات ومذهب ا ل أ ش ا ع ر ومذهب الخلف في ا ل أ س م ا ء والصفات لكن أ ر ا د شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة أ ن يعلم ما شيخ ا ل إ س ل ا م ابن القيم أ ن هناك من مسائل الخلاف من لا ترفع فيها ا ل أ خ و ه ا ل د ي ن ي ة الذي جرم الى أ ن نعقد مثل هذه المحاضرات أ م و ر ع ش ر ة هي ع ش ر ة أ س ب ا ب جعلتنا نختار علم الخلاف و أ ص و ل الخلاف بالذات لبيان أ ن الحل لهذه ا ل أ س ب ا ب في م ع ر ف ة أ ص و ل الخلاف نتدارس اليوم هذه ا ل م ق د م ة تلك ا ل ع ش ر ة نقف معها حتى نصل إ ل ى معنى نحو ص و ل الخلاف أ و عنوان ف ص و ل ه الامر ا ل أ و ل ك ث ر ة الانشقاقات والانشطارات بين القائمين على ا ل د ع و ة والعاملين في ا ل ح ق ا ل إ س ل ا م ي هذا مما لا يخفى على انسان حاضر أ و غائب فالعاملون في حقل ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ك ث ر انشقاقا ً من العاملين في حقل أ ي مجال آ خ ر حتى لو قلنا حقل الفساد ف أ ه ل الفساد أ ه ل ا ل ت غ ي ا ن يتجانسون مع بعضهم البعض وقد يحبون بعضهم البعض أ ك ث ر مما يحب أ ه ل ا ل د ع و ة بعضهم البعض هذا واضح ج ل ي ل ق ا ص و ا ل د ا ن ب و ا ل أ م ر و إ ن كان في الظاهر بخلاف ما في الباطن إ ل ا ما خفي كان أ ع ظ م فالانشقاقات والانشطارات تؤدي بكثير من العوام إ ل ى الهروب من مساجد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ب ا ل أ خ ص مساجد أ ه ل ا ل د ع و ة أ ه ل ا ل ص ح و ة او المسمون بالاسلاميين مساجدهم قد تجد المسجد الواحد ل ط ا ئ ف ة بعينها تخص اهل ا ل ط ا ئ ف ة فقط حتى لا يدخل من غير زويهم الى طائفتهم وهو في ج م ل ة اهل ا ل ص ح و ة ف ا ل ا ش ق ا ق ا ت ا ل م و ج و د ة كانت ولا زالت سببا رئيسي في ق ض ي ة بعد العوام عن دعوه أ ه ل الصحوه ة ذ ا ت و س ع و ا ب ا ل أ و ل الذي دعاني لذلك كما قلت ينصب الولاء و البراء الحب و البغض في ح ي ث احمد بسند ا ل د ي يقول النبي صلى الله عليه و سلم إ ن اوثق عور ا ل إ ي م ا ن الحب في الله و البغض في الله لم يقل في رايه ولا في ط ا ئ ف ة ولا في ج م ا ع ة ولا م ج م و ع ة ولا بعض من الناس ولا ولا ولا ولكن قال في الله فلا بد علينا أ ن نحب في الله و أ ن ما ب غ ض في الله في حديث البخاري باب القصر والبندقه يقول الراوي جاء صحابي فوجد صاحبه يقذف بالبندقه والقصر ا ل ب ن د ق ه كانت حصاه نصف ا ل م ل ه ت ق ط ع ة الخزف يضعها ا ل إ ن س ا ن بين ا ل س ب ا ب ة والوسطى هكذا ويقطف بها في عين أ خ ي فقال الصحابي لصاحبه أ ل م تعلم نهي النبي عن ذلك إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إ ن ه ا تفقا العين والله لا أ ح د ث ك ولا أ ص ل ي خلفك ولا أ ت ز و ج منك ولا أ ر ث منك ولا ترث مني يقول ابن حجر ف شرح النص هذه أ ح ك ا م الكفر أ س ق ط ه ا الصاحب على صاحبه لكنها عند أ ه ل العلم هي أ ح ك ا م الابتداع الذي خرج عن د ا ئ ر ة المسلمين د ا ئ ر ة الاتباع ب للنبي صلى الله عليه وسلم فبغضه و أ ب غ ض ه صاحبه في الله ل أ ن ه تارك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر الثاني انصراف الشباب من أ ه ل ا ل ص ح و ة إ ل ى الخوض في المسائل ا ل خ ل ا ف ي ة مسائل الدين عندنا فيها ثوابت و ت غ ي ر ا ت مسائل ث ا ب ت ة ثبوت الجبال الرواسي كما قال ابن ق ي م وقال الشاطبي وغيرهما ومسائل م ت غ ي ر ة تدور ل أ س ب ا ب مؤخره ا خ ت ل ا ف مكان إ ل ى مكان ت ا خ ت ل ا ف الزمان من زمان إ ل ى زمان ت ا خ ت ل ا ف ا ل أ ع ر ا ف من أ ع ر ا ف إ ل ى أ ع ر ا ف ت ا خ ت ل ا ف ا ل أ ش خ ا ص من شخص إ ل ى آ خ ر تختلف ا ل أ ح ك ا م في تطبيقها من إ ل ى شباب الصحوه ل ل أ س ف شباب الالتزام ل ل أ س ف يتركون ثوابت الدين في عرضها على عوام الناس ويستمسكون بهذه المتغيرات بل ويعتقدون أ ن ه ا من الثوابت فجعل في مساجدنا متغيرات الدين ثوابت وجعلت ثوابت الدين متغيرات فنرى محاضرات تقام في المساجد على ا ل ع ا م ة في عدم جواز ا ل أ غ ذ من ا ل ل ح ي ة مع أ ن ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة على جواز ا ل أ خ ذ إ ل ا أ ن الهدي ة توفير ا ل ل ح ي ة وتركها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وينقل أ ئ م ت ن ا في كتبهم أ ك ث ر من ث م ا ن ي ة وعشرين نوع في هذه الموضع فقط يعني الشاهد كما قال مشايخنا هي من متغيرات الدين وليست من ثوابته ا ل أ ص ل قبل أن تدعو الناس الجزئية ان ل الجزئية ن ا س بإذن هذه أ تدعو الناس إ ل ى صفاء التوحيد لرب العالمين لأن هذه من المسائل التي لا خلاف فيها صرف في شباب ا ل ص ح و ة عن مثل هذه ا ل أ م و ر الثوابت إ ل ى أ م و ر أ خ ر ى من المتغيرات أ د ت إ ل ى أ ن ن ا ن ب د أ ان نقف مع علم الخلاف ونقف مع كون هذا الشاب يعلم شيئا عن الخلاف أ م لا ا ا يرفض أ ب ن ن شبابنا، شباب ن الالتزام شباب ا أ ن يصلون في مساجد العوام وعذروني أ ن أ خ ذ ت مصطلح العوام لكن اخترت هذا المصطلح بالذات حتى أ ف ر ق بين أ ه ل الالتزام أ ه ل ا ل ص ح و ة ا ل إ س ل ا م ي و ن وغيرهم فقط ليس الا كثيرا ما ن س أ ل هل يجوز اخر ف إ م ا م مسبل هل يجوز الصلاه خلف إ م ا م مدخن وتفترق ا ل ج م ا ع ة و ي خ ت ل ف المسجد الواحد حول هذه المسائل التي هي من متغيرات الدين كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره ب ا ل م ح ا ض ر ة وكان بجوار أ ح د إ خ و ا ن ي من علماء ا ل أ ص ه ر و أ خ ط أ في لسانه و أ ق ص ى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن دار حوار بينه وبين أ ح د الطلاب فقال والنبي ما انا فاعل كده فقام ت الدنيا ولم ت ق ا و م فهرولوا إ ل ى صاحب البحر الطويله قال هل يجوز هذا قلت أ ن ت م ح ن ا ب ل ة وابن قدامه في المغني ي ب و ل باب ي و ا ز القصم بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف ر أ ي الجمهور ر أ ي ا ل أ ح ن ا ف و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة فهم على خلاف ذلك لحديث الترمذي بسند صحيح من كان منكم حالفا فل بالله أ و ليصمت وفي ر و ا ي ة فمن حالف ب غ ي الله فقد أ ش ر ق في ر و ا ي ة قد كفر لكن هذا راي ا ل ح ن ا ب ل ة اي ا ل م س أ ل ة فيها خلاف قاصها النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل ش ه ا د ة ل أ ن الله عز وجل قارن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله والامر متسع ليست ا ل ق ض ي ة قضيه ان خ ل ا ن كفر كما قلتم للشيخ ف ا ل ق ض ي ة ليست كذلك لكن هذا هو ا ل د ي د ن الذي نراه تقريبا في شتى بقاع ا ل أ ر ض ما من مسجد ل ه ل ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ل ا يسير دخلناه شمالا أ و جنوبا شرقا أ و غربا في مصر أ و غيرها إ ل ا و ج د ن ا نفس الخلافات تقريبا نفس ا ل أ م و ر تقريبا و ك أ ن الامر يصدر ويستورد من مسجد إ ل ى آ خ ر انشغل الشباب إ ل ى أ م و ر هي من متغيرات الدين لا أ ح ق ر منها بل هي من ا ل ر ف ع ة بمكان لكن هناك من المسائل ما هي أ ر ف ع منها قدرا و أ ع ل ى منها م ك ا ن ة ف أ و ل ى أ ن تناقش بين شبابنا بين أ و ل ا د ن ا حتى نصل فيها إ ل ى ق ض ي ة و ا ل أ م ر الذي يحتمل ويحتمل ا ل أ خ و ة ا ل د ي ن ي ة أ و ل ى من الانشقاقات ا ل د ن ي و ي ة أ ن تعلم أ ن أ خ ا ك هذا له قدر عندك له رفع عندك ل أ ن ك ترضى الا تحدث أ خ ا ك ما ت ك ل م ش مع اخيك و إ ذ ا جاءك من هو من غير دينك قد تحمل حذاءه على ر أ س ك لماذا ل م ص ل ح ة ل ر ئ ا س ة و مرؤوس في عمل لدين بينك وبينه لي لي لي ا س ب ب ك ث ي ر جدا الحاصل أ ن ك فضلت من هو على خلاف مع دينك في ا ل أ ص و ل على أ خ ي ك أ خ ي ك في الدين ا ل أ خ و ة ا ل د ي ن ي ة التي رفعها الله سبحانه و ت ع ا ل ى عدوه ا ل ن س ب ي ة من ا ل أ ب ومن ا ل أ م ثالثا تولي الصغار من ط ل ب ة العلم المسائل الكبار تولي انا ل ص غ ا ر م طلبة لا ع ل م ل م س اقصد ئ ل بالصغار صغار السن ولا أ ق ص د بالكبار كبار السن ولكن أ ق ص د بالصغار والكبار في آ ل ي ة تولي المسائل عندنا كشرعيين آ ل ي ة م ع ي ن ة لمن يتولى الخوض في مسائل الدين لا سيما و إ ن كانت ا ل مسائل الكبار كمسائل النوازل مثلا كنت أ ض ر ب المثل لبعض أ ب ن ا ئ ي س ا ع ة أ ن ظهر بيننا ق ض ي ة الاستنساخ ظلت ا ل م ج ا م ع ا ل ف ق ي ة في مصر في ج د ة في دمشق في العراق في البحرين في ا ل س ع و د ي ة تبحث ق ض ي ة الاستنساخ وخرجت ا ل م ج ا م ع ا ل ف ق ي ة بعد ثلاثه عشر شهرا ل أ ن الاستنساخ حرام وكنت أ س م ع في بعض المساجد كنت م أ م و م ا فسمعت أ ح د أ ب ن ا ئ ي على المنبر في س ا ع ة إ ل ا ر ب يفصل في ق ض ي ة الاستنساخ الفصل إ ل ى ن ف س الذي أ د ى إ ل ى ا المجامع الابن ا ل ك ر ي م ق ا ل في ا ل ج م ع ة حرام والمجامع ا ل ف ق ي ة قالت حرام فقلت له كنت أ ت م ن ى أ ن تعولوا على قول المجامع ا ل ف ق ي ة ل أ ن ه اوثق أ ل أ ن مجمع كمجمع ض د أ نفي ه تقريبا حوالي 261 عالم ناقشوا هذه ا ل ق ض ي ة بجوار ا ل أ ط ب ا ء الذين صوروا هذه القضايا ووضحوها و ف ص ل و ه ا فجاء الشرعيون فقالوا أ ن هذه تصلح او لا تصلح فكانت ا ل ن ت ي ج ة أ ن ه ا حرمه ا ل آ ل ي ة التي يتكلم بها صغار ط ل ب ة العلم في مسائل ك ب ي ر ة جدا كما قال الشافعي رحمه الله يفصل الصغير في م س أ ل ة يجمع لها أ ك ا ب ر أ ه ل العلم هذا هو ذ ي د م لكثير من الناس ا ل آ ن تجد ا ل إ ن س ا ن الصغير بمجرد أ ن ه دخل في التزام حديثا يريد أ ن يفصل في ق ض ي ة ك ب ي ر ة جدا تجمع لها مجامع من الاهوال وربما في م س أ ل ة فصل فيها من قبل ولم ي ق ن ق و ل جديد لكن ا ل أ م ر في تولي الصغار مسائل الكبار ليحدث الخلط و ا ل ض غ ي ن ة بين الكبار فلان ب يقول وفلان ب بيقول يفتي ق و ل ل ا ن ي ف وفلان لا يفتي فلان هذا ر أ ي مقبول وفلان هذا لا يفهم فلان كذا وفلان كذا هذا من جراء دخول الصغير في أ م ر الكبير نحن من اعرافنا و تقاليدنا في مصر أ ن اذا تكلم الكبار يسكت الصغار تبدا ل ا و ل ى يكون في دين الله عز و جل ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم ف ي حديث عبد بن الله م س ع و د ي ؤ ك م اقراؤكم من كتاب الله ف إ ن كانوا في ا ل ق ر ا ء ة سواء ف أ ع ل م ك م ب ا ل س ن ة ف إ ن كانوا في ا ل س ن ة سواء فاقدمكم هجره ا ب أننا نحن ما كل قراء ب ك ت ا ب الله عز وجل وسواء في القراءه وسنفرض أ ن الكل بفضل الله عز وجل على علم ب ا ل س ن ة وسواء في العلم ب ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة أ ق د م ن ا ه ج ر ة ا ل أ ص ل أ ن لا ه ج ر ة بعد الفتح ولكن ج ه ا د و ن ي ة فلا ه ج ر ة بعد الفتح لكن قال ابن القيم يصرف النص على ه ج ر ة الله ورسوله الالتزام من التزم وسبقني في الالتزام سمع أ ك ث ر مني في دين الله عز وجل هذا عقلا و أ ي ض ا تؤيده نصوص ك ث ي ر ة جدا و إ ل ا ان باب اولى يسمع الصغير الكبير, يسمع الصغير الكبير حتى م ن ت ا ب ا ل ت و ق ي ع فالخوض من الصغار في م س ا ئ ل الكبار نقول لهم خ ف و ا معنا وقفه ونقف مع علم الخلاف حتى نرى هذه ا ل م س أ ل ة لك اليات الاجتهاد م ع ل و م ة العلم بكتاب الله عز وجل وعلوم كتاب الله عز وجل وضح حول علوم ملايين الدوائر العلم ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة العلم ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وعلوم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة س أ ب ق ى مثالا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة علوم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قد تعرف عند غالب ي ط ل ب ة العلم الا مطرح المرادي غالب شباب الالتزام غالب شباب ا ل ص ح و ة أ ن ه ا علم النحو فقط ويكتب ا ل إ م ا م السيوطي كتابه المزهر في علوم ا ل ل غ ة ليقول لنا أ ن علوم ا ل ل غ ة كانت نيفا و أ ر ب ع ي ن علما أ ك ث ر من اثنين واربعين علما فلا بد لمن يتصدى ل ق ض ي ة الاجتهاد أ ن يكون عنده طرف من كل علم من هذا الذي وصل إ ل ى نيف و أ ر ب ع ي ن علما لكن ا ل ق ض ي ة ليست نحو فقط ولا نحو ب ل ا غ ة ولا نحن بلاغه صرف ولا نحن بلاغه كذا بل هي أ م ر أ ك ب ر من ذلك الكثير آ ل ي ة الاجتهاد المجتهد إ ذ ا اجتهد كما شعرت بسعاد الله بن ع م ر صحيح اجتهد ف أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا اجتهد ف أ خ ط أ فله أ ج ر واحد أ ق و ل ل أ ب ن ا ئ ي دائما أ ن ت لست لك آ ل ي ة ا ل ا فاذا اجتهدت و أ ص ب هل لك أ ج ر عند أ ه ل العلم لك وزر ل أ ن ك دخلت في د ا ئ ر ة لا يحق لك أ ن تدخل فيها ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دخل في هذه ا ل د ا ئ ر ة وهو ليس من أ ه ل ه ا كان ض ر ر ه أ ك ث ر من نفعه وعلى ذلك في غ ا ر ط ل ب ة العلم عليهم أ ن يتجنبوا المسائل ا ل ك ب ي ر ة التي لا يتصدى لها إ ل ا ص ب ا ر أ ه ل العلم ا ل أ م ر الرابع أ و السبب الرابع الذي دعانا أ ن ن ب د أ ب ق ض ي ة الخلاف الطعن والتجريح غير م ن ض ب ر والصادر من غير أ ه ل ه في مشايخ ا ل د ع و ة ومشايخ ا ل ص ح و ة عندما لا يوافقونهم فيما هو عليه بمجرد أ ن فلان من أ ه ل ا ل د ع و ة وقف على منبر م ر ة وقال ب ق و ل ة لا توافق اسمع ما يقال فيه يقالوا أكثر وقال مالك في الخمر على حد تعبير بعض الفقهاء ل أ ن ه م ينكا به ويندد به ل أ ن ه مجرد ل م يوافقني على ما أ ن ا عليه ف ا ل أ م ر إ م ا معي واما ضدي و ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ه و ل وليس ا ل ق ض ي ة أ ن دين الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في هذه القضيه ة فسعد وسطنا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل الحديث ل أ ن الجرح والتعديل من علوم الحديث ا ل أ ص ي ل ة التي تصدر لها كبار اهل العلم باسس وقواعد ق د ي م ة اولى هذه القواعد كما ي و ل ا ل ق س م ي حيثيات الجرح والتعديل لنا تطلق على السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان فجاءوا بعلم ا ل ج ر ة والتعديل حتى يحكموا على السند مقبول ولا مردود لكن هذه ا ر د ة ه القواعد ت ث ب ت على أ ئ م ة الدعوه ة ش ي لشيخ الاسلاميين بدعوى أ ن التحذير من أ ه ل البدع دين من سماهم اهل البدع او السؤال ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى ما هو الميزان الذي من خلاله تقول على فلان أ ن ه من أ ه ل البدع وفلان ليس من اهل البدع الميزان عندك انت فقط ب هواك انت فقط ليس الا برافك انت بس فقط انت تحسب ان فلان ليس من اهل الحق فلان ليس على المنهج فلان ليس على الطريق فلان ضال مبتدع سلم نرتقي بهذه ا ل ص و ر ة ولا تستطيع ان تضع غير فلان هذا في هذا الميزان لو ان لك جار من أ ه ل الكتاب يهودي كان أ و نصراني هل تستطيع أ ن تطبق عليه هذا الكلام فنجد أ ن ا ل م ع ا م ل ة لهذا الذي هو من أ ه ل الكتاب أ ف ض ل عند الناس وعند ا ل ع ا م ة وبين ذويك وطائفتك من معاملتك ل ش ي ء لمن هو أ ف ض ل منك ا ب ت س ا م ا أ ف ض ل منك دينا و أ م م ن ك ه ج ر ة لله ورسوله وهذه لها ق د ر عند الله سبحانه وتعالى ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم خامسا ادعاء البعض من شباب ا ل ص ح و ة أ ن ه م أ و ص ي ا ء على هذا الدين أ و ص ي ا ء على هذا الدين الوصايا على دين الله عز وجل كل من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى أ ص ب ح وصيا عليه ل أ ن ه كفيل آ د م على العلم الشرعي في ا ل أ ر ض لا ينتظر أ ن يخطئه أ ح د الا هو ا خ ط أ أ ن ت كلامك غير صحيح هذا ا ل م ر د ليس بصحيح هذا ا ل أ م ر كذا لا ينتظر مثل هذا أ ب د ا أ و ما يسمى ب ا ل ن ق ض لا ينتظر النقض ل أ ن ه و يعتقد أ ن ه على طول الدوام على صواب على طول الدوام هو الصحيح و حسب و ما عداه خ ط أ الوصايا ا ل م ز ع و م ة الوصايا ا ل م ز ع و م ة على دين الله عز و جل كل واحد فينا ب يعرض ا ل ق ض ي ة من وجهه نظره لكن تعرض ا ل ق ض ي ة على أ ن ه ا صواب و ما عداك خ ط أ تدعي أ ن ك أ ن ت أ ه ل الصواب إ ذ ن ه ذ ه الادعاء يؤدي إ ل ى وصايا ك ا ذ ب ة وصايا ك ا ذ ب ة لدين الله عز و جل من أ ن ب أ ك أنك على ص و انك ب م ح م أنك على صواب كيف حكم أ ن ك على صواب ما هي آ ل ا ت الحكمه انك على صواب حتى ت ع ط ي نفسك حق الوصايا على دين الله عز وجل و أ ن ا الذي على صواب فقط وما عداي م خ ط ئ هذه الوصايا التي نفق كثير من الناس نردر الحبيب هو ق ف و ا ح د في الشارع والكلمه على دين الله عز وجل أ خ ط أ في ل م ن ك ر يفعل ه مثلا و ر د أن تصور لهذا المنكر هل تعتقد أ ن ه يكون كلام هل يعتقد هل تعتقد أ ن ه يقبل منك هذا الكلام و إ ن كان يعتقد أ ن كلامك صحيح لكن هل سيقبل هذا الكلام منك أ ن ت بالذات ل أ ن ا ل س م ع ة التي أ خ ذ ه ا منا أ ه ل الالتزام اكدت ح ا ج ب بيننا وبينه على أ ن ك ستحدثه على أ ن ك و ص ي ل عليك ل ل أ س ف نرى صغارنا صغار أ ب ن ا ؤ ن ا في مساجد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يتطورون حتى على الكبار على الكبار تقريبا م ش ك ل ة م و ج و د ة في غالب المساجد إ ذ ا كان هناك إ م ا م من أ ئ م ة المساجد من الذين حملوا عاطق المسجد وبني المسجد على أ ك ت ا ف ه م وما قامت أ ع م و د المسجد إ ل ا عليهم اذا ن ش أ فيه نشا صغير أ و ل شيء يريده النشا الصغير أ ن يطرد الكبير من المسجد أ و من مكان الامامه ب د ع و ة أ ن صوته طيب بدعوه أ ن ه لا يحسن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بدعوه أ ن فيه نشاذ في كذا بدعوه بدعوه بدعوه د ع و ك ث ي ر ة جدا يختلقها ا ل س ل ي و نحن ن ا ت ب ا ع وهذه م ش ك ل ة تقريبا ما في مكان ننزل فيه مسجد مسجد أ ه ل ا ل س ن ة إ ل ا ونسال هل من لن يجيد ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة يصلي امام بالناس فتعرف ان ا ل ق ض ي ة على امام كبير السن قام المسجد على أ ر ت ا ح ه وعلى عاتقه ف إ ذ ا كبر ا نعامله كخيل ا ل ش ر ط ة ي ق ز ب النار ويطلق خارج المسجد هذا ديدن كثير من أ ب ن ا ئ ن ا إ ل ا من رحم ر ب بدعوة ا ل و ص ا ا ي ب د ع و ة الوصايا حتى كنت مر ة تقريبا ً من حوالي تسعتاشر س ن ة في مسجد أ ن ص ا ر السنه مصر ا ل ج د ي د ة فبغيه ا ل ش ج ا ر غريب بين اثنين من ولادنا تقريبا ً ما زاد عمرهم على عشرين ع ا م يخطئون القارئ الكبير الشيخ الحصري في قراءته ا ل ق ر آ ن الكريم على أ ن هناك له أ خ ط ا ء معينه في بعض القراءات و قراءته ا ل أ ف ض ل ك و ن كذا سمعنا الكلام على أ ن ه كلام غريب أ و ل م ر ة نسمعه و ليس الحصري ا ل م ع ص و م الله تعالى علي ه لكن ا ل ق ض ي ة من يخطر الحصري في هذه ا ل ق ض ي ة هل بلغت مبلغ الحصر في ا ل ق ر ا ء ة والتكوين وعلم ا ل ق ر ا ء ة وعلم القراءات حتى تخطئ ان كنت كذلك فخطئ ما في عندنا معصوم دين الله عز وجل كل ي أ خ ذ ورب منه كما قال مالك إ ل ا صاحب هذا القبر و أ ش ا ر النبي صلى الله عليه وسلم بل ونقول إ ن ع ص ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إ ل ا بالوحي وما ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى لولا الوحي ما عصم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب كتاب الشفاه لكن ا ل أ م ر أ ن ت خ ط الكبار لا كدنا بد أن تتحقق من أ ق ر ا ن أ و عقل ل ل ى ا أ ي ك و ن م ل ان المناطق ا ل م س أ ل ة وصحة و س ت د ل ا ل و ت ح ق ي ق ل ه ذ المناطق ا و ت خ ر ج من هذا ا ل م ن ا ط ك م ش ر ع ي صحيح و تفلن أ خ ط ا ء المسئوليه ي و اصلا ا ل تتحقق من المناطق المناطق المناطق المناطق الرموز ا ل م و ج و د ة في ديننا من قرائنا الكبار ل ق ر ا ء ة ك ت ا ب ايه اللي حيتصور انه حيهدم هل فصل ولا ما أ ر ا ء الرجل فعندنا مصالح المفاصل عندنا قضايا ك ب ي ر ة جدا للكلام هذه نفتح الايات التي تكلمنا عنها ف أ ه ي ب ب أ ب ن ا ئ ن ا ق ض ي ة الوصايا على دين الله عز وجل ف أ ن ت لست بوصي على كتاب الله وعلى س ن ة رسوله ولا على فهم كتاب الله ولا على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل القل كما قال أ ب و ح ن ي ف ة ر أ ي صواب يحتمل خ ط أ و ر أ ي غير ي خطا يحتمل الصواب ف إ ذ ا جاء إ ن س ا ن إ ل ي ه و أ ن ت أ خ ط أ يسمع إ ل ي ه و ينصف إ ل ي ه لعل ع ن ل ه الصواب ل أ ن ا ل أ ص ل بغيه الحق أ م ا بغيه ا ل ا ن ق ص ا ر إ ل ى النفس ف ا ل أ م ر ل م ج د ي هذا ا ل أ م ر ليس بدين أ ن ت تنتصر لمن لله عز وجل ولا تنتصر لنفسك حتى يقرع لك أ ن ت أ ف ض ل من فلان إ ن كانت ا ل ث ا ن ي ة خاص ل أ ن ت و ش أ ن ك أ م ا إ ن كانت ا ل أ و ل ى ف ا ل أ ص ل أ ن تستمع لغيره فنبيك كان ت كما قال أ ن ا تمسك بيده ا ل ج ا ر ي ة و ا ل ج ا ر ي ة هي البنت ا ل ص غ ي ر ة التي لم تبلغ تسع سنوات و ت أ خ ذ به في شوارع ا ل م د ي ن ة وهو يصنف اليها وينصف إ ل ي ه ا هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أ ن ينصف ا ل إ ن س ا ن لغيره لعل أ ن يكون عنده الصواب أ ن ص ف النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى كفار م ك ة وسمع إ ل ى كفار م ك ة بل وتمنى كما قال اهل السير ان يجلس في مجلس عبد الله بن الادعام هذا الرجل الذي لقب بكبير الصعاليق و ا ل س ع ل و ك كلمه في ا لغه ر ب ي ه لها مبذول خاص ل س يسرق من الغني يعطي الفقير لس يسمى ر ق ن الغني صعلوك ا والصعاليق كانت م ج م و ع ة من البشر تسرق من ا ل أ غ ن ي ا ء وتصنع الطعام وتضعه في الصحراء لعابر السبيل حتى قيل ان جيزان حله التي كان يضع هذا ع الرجل س فيها ثلاث ع ش ر ا وهم م ت ك ئ يحتكم ن يعني قاعدين م ر ت ي الرحيم ن من الوحدة حل اليه قريش ب أ ك م ل ه ا عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا كبار قريش الحكماء في قريش من لقب بالحكيم من لقب بعالم ا ل ل غ ة من لقب بكذا كان يحتكم لعبد الله بن بدعان مات هذا الرجل في س ن ة ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم او في س ن ة مولده قبل بعثته ب أ ر ب ع ي ن س ن ة لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله ا ل م د ع ا ن قال والله ما أ ح ب ب ت أ ن أ د ع ى بمجلس يحكم فيه بغير ا ل إ س ل ا م و أ ل ب ي إ ل ا مجلس عبد الله ا ل مدعان ل أ ن ه كان لا يحكم إ ل ا بالحق هذا هو الانصاف كن منصف اسمع أ ن ك مخطئ هذا وارد ما في حدث ن ا معصوم ن س م ع ا ل ك ل ا م إ ن ك ا ن ع ن د ك شيء يمكن ان يكون ن ا م ي ك ن ع ن د ك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان ي ك و ا ك شيء يمكن ان ي ك س ا د س ان ي ك و بعض ا ل م ن ا ه ج ف ي ء ي م ك ا ر ي ك و ا ح د ف ي م ان ي ك و ا ك ش ة ء ن ان يكون ه ا ك شيء ن ان يكون ه ا ك شيء يمكن ان يكون هناك ش ن ان و ن ه ا ك شيء يمكن ان يكون ه ا ك شيء ي ان ي م ك ان ي م ك ا ي م ن ا يمكن ا ي م ك ان ي ن ه ا ق نرى ط ا ئ ف ة كذا و ط ا ئ ف ة كذا و ط ا ئ ف ة كذا و ط ا ئ ف ة كذا لما كان ا ل أ م ر تبعا للهوى نرى أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل و ا ح د ة انشقت إ ل ى طوائف أ خ ر ى بمسمى واحد أ س م ع ن ا مؤخرا عن ا ل س ل ف ي ة ا ل ج ه ا د ي ة و ا ل س ل ف ي ة غير ا ل ج ه ا د ي ة وحدث مثل هذا كثيرا جدا ت م ا م ن ط ا ئ ف ة و ا ح د ة إ ل ا ويفترق أ ص ح ا ب ه ا إ ل ى م ج م و ع ة من الطوائف تعتقد لي ه ايه السبب في ك د ه طالما ان المنهج واحد و ا ل م ر ج ع ي ة و ا ح د ة ومصدر التلقي واحد هل يحدث انشقاق ان كان ا ل ط ا ئ ف ة و ا ح د ة مرجعيتها و ا ح د ة مصدر التلقي فيها واحد ي بل انشقاق بعيد لكن طالما الاختلاف على ا ل م ر ج ع ي ة او على مصدر التلقي او على ا ل ط ا ئ ف ة نفسها يسهل على أ ف ر ا د ه ا الانشقاق منها ليه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن بينصدم مع زعيمه مع أ م ي ر ه مع رئيسه مع أ س ت ا ذ ه مع شيخه لما يسمع منه كلاما على, على غير هواه ع ل ى غير مراده فينفك عنه ب م ج م و ع ة أ خ ر ى ويشكلون أ م ر ا جديدا ا ل أ ص ل أ ن ه ما اعتبر كلام الشيخ ما اعتبر كلام ا ل أ س ت ا ذ ما حمل كلام ا ل أ س ت ا ذ على ص ح ة لكن موضوع ا ل و ص ا ئ ط نحن اخذين مراثر عن أ ش ي ا خ ن ا وعن أ س ا ت ذ ت ن ا إ ل ا من رحم ربي هذه ا ل ق ض ي ة جعلتني حاكم على ر أ ي ش ي خ ي ف إ ذ ا قال الشيخ كلام ا ل ش ي خ لا شيخ يعلم شيخ شيخ حمار في هذه ا ل ج ن س ي ة ا ل أ س ت ا ذ ج ن ب ه الصاد وكنت مؤدب جانبه الصاد في هذه ا ل ج ن س ي ة يترك ا ل أ م ر برمته و تخرج لنا ق ا ع د ة ج د ي د ة ب ط ا ئ ف ة ج د ي د ة فكثرت الانشقاقات في ا ل ط ا ئ ف ة ا ل و ا ح د ة و تعدلت الطوائف داخل ا ل ط ا ئ ف ة ا ل و ا ح د ة و ق ا ئ ف ة تقول على ا ل أ خ ر ى أ ن هذه على خ ط أ و أ ن ا على صواب ل سيما و إ ن كانت ا ل م ص و ر ة هي ا ل أ ص ل ه هي الطائفة ا ل أ و ل ى ظهورا ا ل ت يجب خ ر ت ي ن ان ل ا وعلمها الناس وعرفها الناس س ت ك و ن ه ي وهي المحكمة الحاكمة على ما عباها على م ن ا ل ط و ا سابعا انتصار ف بعض شباب ا ل ص ح و ة انتصار بعض شباب ا بعض ل ص ح و ة لمنهجهم لما ا ع ت ق د و ا أ ن هناك على ثواب أ أنا اعتقدت شباب ص ح وما عدا خطأ يبقى انتصر له ادافع عنه ر أ ي ن ا الدفاع عن المناهج بطرق م خ ت ل ف ة منها بيان خطا غير مالي ص ع ب واحد وهو منا على الشاشات وصل هذا الامر الى حد الشاشات و ب د أ يتكلم في ا خ ي ر فلان في كذا وفلان مبتدع فلان ضال فلان فيه فلان فيه فلان كذا وفلان كذا بزعم انه ينتصر لمنهجه و ينتصر لما هو عليه ما عليه هو الحق و ما ع د ا باطل و أ ي أ م ر خلاف ما أ ن ا عليه لا بد أ ن ينبه عليه و ظ ن ر ا ل أ م ر حتى وصل إ ل ى الشاشات كما قلت ن ه ي على ما بعد الشاشات من المنابر و المساجد و الطرقات و سمعنا في السنتين الاخر أ ن سرادق بكامله تشبه فيه ح ر ي ق من أ ج ل أ ن الشيخ الموجود في السرادق هنا نارا النار في و لا ع يوافقني الصرادق علشان فلال ل م د الصرادق تكلم بكلمة أو كدا أو كدا لا يوافقني في ا ل م ن ه ج ف ا ل ق ض ي ة لا بد وصل ا ل أ م ر إ ل ى هذا الحد الانتصار للمنهج حتى و إ ن كان باطلا حتى و إ ن كان باطلا نقول باطلا ل أ ن بطلانه يكون على حسب منهج السلف لكن على حسب منهجه فمنهجه ومسلكه صحيح وذلك صحيح وطريقته ص ح ي ح ة فانتصر لها و آ م ل أ ن يكون الناس جميعا على هذا المنهج و على هذا الطريق ثامنا خلط بعض أ ه ل ا ل س ع و ة كان ا ئ م ة أ و متبوعين بين ث و ا ب الدين و متغيرات الدين ن ش أ ت في مساجدنا أ ح ك ا م ا ف ق ه ي ة ل مسائل ف ق ه ي ة هي عند ه ا العلم سلفا من المتغيرات لكن ن ش أ ت في مساجدنا من ا ل ث و ا ب ف أ ص ب ح ف ي ه ا المعيار في الحكم على الناس المعيار في الحكم على الناس مثال إ ذ ا ر أ ي ت إ ن س ا ن في الطريق العام وهذا ما ي ع ن ي ن س أ ل عنه مرارا وتكرارا هو إ ل ق ا ء السلام على صاحب اللحيه فقط ا لماذا ل صاحب اللحيه فقط الق ي السلامه ح د ث البخاري على من تعرف ع ل ى من لا تعرف قال لكن أ ن ا أ ر ى اهل التزام اهل ا ل ص ح و ة إ ذ ا ر أ و ا الملتحي س م ه على التزامه أ ل ق ي عليه السلف ا م ل ا وما عدا لا يلقي عليه السلام ولا يسلم على الناس حتى و إ ن كان من أ ق ا ر ب ه من أ ر ح ا م ه إ ذ ا دخل البيت ووجد خلاف بين ا ل أ ب وغيره كثير م و ل د ن ا ط ا ر ك و ا البيوت من أ ج ل هذه ا ل ق ض ي ة وكنت دائما اقول إ ن كانت ا ل ل ح ي ة م س أ ل ة فيها خلاف فعقوق الوالدين م س أ ل ة ما فيها خلاف فكيف تترك ما هو متفق عليه إ ل ى ما هو مختلف فيه موضوع ا ل ل ح ي ة مختلف فيه ش ئ د ام أ ب ي ت إ ذ ا فتحت ب ي ت ب الفقه سترى أ ئ م ة أ ه ل الفقه جميعا تكلموا فيها على ثمانيه وعشرين راي عند أ ه ل الفقه لكن ماسكناش ر أ ي واثنين على م و ض و ع عبود الوالدين وبر الوالدين ولد الوالدين فالعجول ل ل ق ض ي ة المتفق عليها و ا ل إ م س ا ك ب ق ض ي ة مختلف فيها جعل ثوابت الدين متغيرات ومتغيرات الدين ث و ا ب ا كذلك أ ي ض ا مسائل ك ث ي ر ة جدا ن ش أ ت في م س ا ج د على هذه ا ل ص و ر ة على هذه ا ل ط ر ي ق ة لا بد من كذا لا بد أ ن لا أ ح ب أ ن اسمي هذه المسائل و إ ل ا فالكل يعرفها حتى لا يقال ان الشيخ ي ه و ى من هذا أ ن لا ا ه و ى منها بل هي من, من صميم هذا الدين لكن ليست من ثوابت الدين ليست من ث و احكام ب ت الدين أ ا ل ثوابت الدين سميت ثوابت ل أ ن ه ا ث ا ب ت ة لا تتغير في أ ي مكان مع أ ي شخص في أ ي وقت عقوق الوالدين في مصر عقوق والدين في ا ل س ع و د ي ة عقوق والدين في أ و ر و ب ا عقوق والدين في أ م ر ي ك ا عقوق والدين في أ ي مكان لم ولن يتغير ثوابت الدين ث ا ب ت ة فيها ص ف ة الديمومه والاستمرار د ا ئ م ة على هذه ا ل ص و ر ة في أ ي مكان في أ ي زمان مع أ ي شخص مع أ ي عرف ث ا ب ت ة فسميت ه ثوابت الدين انما ا ل أ ح ك ا م التي تتغير من مكان لمكان من عرف إ ل ى عرف كما ضرب أ ش ي ا ن ا مثلا موضوع التدخين عندنا في المشرق في مصر في ا ل س ع و د ي ة في بلاد الخليج أ ن التدخين حرام في بلاد المغرب التدخين مباح ل أ ن التدخين له سمه م ع ي ن ة هناك كنا نسمع في المغرب في موريتانيا في مالي في هذه البلاد أ ن التدخين يباح و ر أ ي ن ا أ ك ا ب ر أ ه ل العلم هناك يدخنون لكن لما نرى هذه ا ل ق ض ي ة في بلادنا يختلف ا ل أ م ر من مكان إ ل ى مكان استعمال ما يسمى بالفيزا كارت في مصر مثلا أ ف ت ى به العلماء الثقاب أ ن ه حرام لكن في أ و ر و ب ا نفس العلماء أ ف ت ى انه أ مباح هذه ا خ ت ل ف ة من مكان إ ل ى مكان مجلس ا ل إ ف ت ا ء ا ل أ و ر و ب ي أ ع ض ا ؤ ه هم هم الذين هم موجودون معنا ا ل آ ن هنا نقول حرام لا يجوز هذه المعامله الذكيه لا تجوز هي ربا م ح ر في الخارج نقول هي عين الحل لما يترتب عليها من أ م و ر ا ل ق ض ي ة اختلفت من مكان إ ل ى مكان ولهذا أ ق و ل دائما ل أ ب ن ا ئ ي لا يحل لطالب علم أ ن ينقي الفتوى من بلد إ ل ى بلد الحكم الشرعي حكم في الثوابت هذا ينقل ل ا ف ي ه من أ ي بلد إ ل ى أ ي مكان ل أ ي شخص أ م ا الفتوى تخص المستفتي ولهذا ف كل كتب اصول الفرق تجد باب يعلمه الطالب ويتعلمه وحين عليها أ ن يتعلموا ل م ف ت ي والمستفتي وحال المستفيد فعلى المفتي أ ن يعلم حال المستفيد من الفتوى قبل فتواته ولهذا نرى أ ك ا ب ر اهل العلم سلفا تقول لا يحق ل إ ن س ا ن أ ن يفتي إ ل ا بعد علمه بحال مستفتي ماجيش ي واحد أ ن ا ج اضيف ي عليكم من مكان ي ج ي ن ي سؤال ولهذا السؤال اولديها للمسجد فهيب عليها ا ل ط ل ب ة الشيخ مساعده قوي انا لا اعلم حالك فكيف اجيب عن هذا السؤال اهل المسجد اولى مني ب ا ل ا ج ا ب ة عليك لانهم اعلموا مني بحالك افرض ما فيش حد في المسجد ما فيش مسجد يا اخي الكريم ما فيش مسجد احنا ا ل ن ه ا ر د ة اللي بصلي ي في المسجد خمس مرات ب ط ل ع ب الشارع بالمسجد ك وقائمين على المسجد وناس ق ا ئ م ة على المسجد و أ ه ل دعوه في المسجد فلا تتصور قريب الوصايه موجوده لا ا س أ ل ام المسجد بدل أ ن ت س أ ل إ ن س ا ن بعيد عنك و أ ن ت تلمس فيه كذا فالعلماء الذين ي أ ت و ن من أ م ا ك ن لا يفتون إ ل ا في المسائل ا ل ع ا م ة المسائل ا ل ع ا م ة ل أ ق ر ب ا ل أ ح ك ا م من الفتاوى أي م ت ن ا سلفا ك ا ل إ م ا م القرافي امام المالكيه في عصره يكتب كتابا في هذه ا ل ق ض ي ة الاحكام في تمييز الفتاوى من ا ل أ ح ك ا م لا بد ل ل م ت ص د ر للكلام في الناس كما قلنا احمد ا بن محمد لا يتحدث في الناس إ ل ا من فقه حال الناس أ م ا أ ي انسان يتكلم مع اي انسان ه ذ ا محظور عند اهل العلم قديما لهذا خلط ثوابت الدين بمتغيرات الدين أ د ت ب ه ذ ه ا ل ا ن ت ك ا س ة التي نراها ا ل آ ن إ ي ه أ ق ص د ب ك ل م ة ا ل ا ن ت ك ا س ة كثير من و ا ز ن ا ش ه ا ب ا ل س ح و ة لما يسمع مثلا هذا بعيدا عن حكم الشرعي اللي فيه ق ض ي ة الموسيقى مثلا نسمع أ ن فيها قولا واحدا ا ل ح ر م ة قولا واحدا أ ن ا أ د ي ن إ ل ى الله عز وجل ب ح ر م ة الموسيقى و أ ت ق ر ب إ ل ى الله عز وجل ب أ ن الموسيقى حرام وهذا لا خلاف عندي فيه لكن هل في الموسيقى قول واحد اسم ا ل ح ر م ة كما نسمع الموسيقى حرام قولا واحدا الموسيقى ليست حرام قولا واحدا بل إ ن جماهير أ ه ل العلم على ح ل الموسيقى وهذا إ ن بحثت في كتب أ ه ل العلم ستجد هذه ا ل ق ض ي ة المفتي أ و ناقي ل ف ت و ى أ و طالب العلم من امثالنا لو خرج على الناس وقال قولا واحدا هذا التعبير يساوي عند أ ه ل العلم الاجماع يعني ك أ ن ا ل إ ج م ا ع على ح ر م ة الموسيقى هذا يقضي ب أ ن الذي يسمع الموسيقى كفر أ ن ك ر الاجماع فكفر و ا ل ق ض ي ة ليست كذلك لما يسمع أ و ل ا د ن ا وعندنا من التجارب جدا لما يغوص في كتب اهل العلم و ي ق ر أ ا ل ك ل م ة التي تكون في لسانه مشايخ ا ل د ع و ة كذبت علينا مشايخ كذبت ا علينا. كذبت علينا ليه د ع ع و ة كذبت ل ن ا كذبت لان نقلوا لنا الاجماع في المسائل فاسمع ط و افهم يعول على كلام الموسيقى فينتكس طالب العلم ف ي ن ا ل ر م كان سببا في انتكاسه وتحوله من حال إ ل ى حال آخر ف اخر ل النهاردة ق ض ي ة ل الثوابط ل ط ا م ت غ ي ا الثوابط المتغيرات, أو عدم معرفة الثوابط المتغيرات حيجعل المتحدث الثابت متغير والمتغير ثابت والسامة سيخرج من محل السماء مجلس السماء إلى الناس بهذا الخلط ت متغير أو عدم معرفة حيجعل من محل مجلس سيخرج إلى المتغير ثابت والثابت المتغير فيحجر الدين لما يدعي ان المتغيرات ثوابت او يميع الدين لما يدعي ان ا ل ث و ا ب متغيرات فخلت ا ل ث و ا ب ا ل متغيرات فانت بين حالين يا ت م ي ع للدين خليت كل ا ل ث و ا ب متغيرات يا حجرت الواسع جعلت ديقا شديدا ع ا ن ا س من كل متغير جعلته ث ا ب ت تاسعا عدم دخول أ ه ل ا ل ص ح ر ة ء في م ن ظ و م ة الخلاف ع د م د خ الخلاف احد علوم علم اصول الفقه محله كتب أ ص و ل الفقه دراساته ت و ن في أ ص و ل الفقه من المعلوم على أ ص و ل الفقه انه علم بعيد المنال و س ع ه ر ي ك و ر د تقول أ ن أ ص ع ب علم يدرس في الجامعات هو علم أ ص و ل الفقه ل ل أ س ف استغرب هذا العلم من اهله من اهل ا ل ص ح و ة إ ن كان أ ه ل ا ل ص ح و ة ع ا م ة استغربوا هذا العلم فعلى المتصدر للكلام في الناس أ ن يكون عنده طرف من هذا العلم ليه يقول لنام ا ل ش ن ق ي ت ي في كتاب اضواء البيان جهله ا ل أ ص و ل عوام العلماء عوام العلماء ل أ ن هذا العلم هو مناط ا ل إ ف ت ا ء اشترط عند اهل ع ل م كما قال السيوطي ان المفتي لا بد ان يكون ع نعم باصول الفتن فلا يحل لانسان ان يفتي في م س أ ل ة وليس لهم العلم باصول الفتن شيء هذا و ا ل م ع ل ه ذ ا لما استغرب ط ل ب ة العلم علم ا ل و ص و ل استغرب و ا كل ما حوله فاصبح كل الخلاف م ز م و م لا سيما وان معنى الخلاف كما سنعلم ضد الاتفاق ضد الاتفاق فكيف والله سبحانه وتعالى ي أ م ر ن ا واعتصموا وينهانا ولا ت ن ز ع و ا زاي دول في خلاف وعندي اهل صريحين في ضد ما يسمى بالخلاف نقعت هذه الشائعه التي تدور بين صوره العلم فلا ندخل في م ن ظ و م ة الخلاف أ ص ل ا ولا نتعلم علم الخلاف أ ص ل ا هو في م ن ظ و م ة للخلاف ويحتم علينا أ ن نتعلم علم الخلاف اه م ن ظ و م ة الخلاف لها أ ر ب ع أ ط ر ا ل إ ط ا ر العام ج ه بسميد برواز اللي نحط ب و ا كلمه الخلاف أ و ل إ ط ا ر في هذه المنظومه تصور الخلاف ا ل ت ص و ر الخلاف ده مقبول ولا مش مقبول مقبول عند أ ه ل العلم ولا مرفوض عند أ ه ل العلم س ا ئ ق ولا غير س ا ئ ق حلال ولا حرام للمواهب من ا ل ي ن تصور القول المخالف هل القول المخالف ده له دليل هل الدليل ده له و ج ه ة يعني هل لو أ ف ت ى ا م ا ن ل م س أ ل ة م ع ي ن ة كما قال الشافعي في المثال اذا قبله فان لمس ا ل م ر أ ة ينقض الوضوء وحمل ك ل م ة اللمس على أ ن ه ا ا ل م ل ا م س ة ا ل ق ر ي ب ة وليست ا ل ب ع ي د ة لمعنى الدماء هل له د ل ا ل ة نعم له د ل ا ل ة وله نص وللنص استدلال وطرق ت ح ص ي ن الحكم الشرعي إ ذ ا تصور القول المخالف ووضعه في مكانه مقبول بدلالته ودليله والدليل مقبول و ا ل د ل ا ل ة م ق ب و ل ة ولا غير م ق ب و ل ة ث ل ا ث ة تصور صاحب القول المخالف هل هذا عالم وصل إ ل ى مبلغ معين من العلم يحق له أ ن ينظر في الدليل وتلاله لو أ ن ا ل م س أ ل ة هذه ان م س أ ل ة اللمس سينقذ ا و ض و ء جاءت من أ ح م د مثلا وتكلم فيها أ ح م د و غ ا ف فيها احمد هل سينظر إ ل ى أ ح م د كمن نظر إ ل ى الشافعي من قبله ا ل أ م ر سيختلف فهل صاحب القول هذا نفسه معتبر نحن للاسف ان ا ر ب ع لما نقول قال مالك قال الشافعي قال احمد قال ابو حنيفه بنسمع دعوه من صغار صغار طلبه العلم ولما اوجد صغار طلبه العلم انا ارفع من شانهم يقولون هم رجال ونحن رجال وهذه دعايه ة بمساجدنا ايضا لما يجلس احد اشياخنا ويتكلم قال مالك قال الشافعي قال احمد قال ابو حنيفه قال فلان قال فلان رجال، هم رجال ونحن رجال ا ل أ و ل ى نحن م ت أ ك د و ن منها هم ر ج ا ل اما ا ل ث ا ن ي ة فيها شك ل أ ن الرجوله ليست ذ ك و ر ة فقط قيل قديما على جهينا ا م ر أ ة ب أ ل ف رجل وعلى ص ف ي ة ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة ب أ ل ف رجل فليست ا ل ر ج و ل ة م ج ر د شارب ولحم لكن ا ل ر ج و ل ة أ م و ر أ خ ر ى وراجل ب ا ل غ ه ع ر ب ي ه اسم فاعل من فعل ا ل ر ج و ل ة أ ص ب ح رجلا مش راجل من خرج في وجهه شارب و ل ح ي ة ا ل ق ض ي ة تختلف اختلافا كبيرا كلا وجزءا هم رجال ونحن رجال هذه د ع و ة لهذب الرموز د ع و ة لهذب الرموز سمعت م ر ة أ ح د ا ل إ خ و ا ن يقول أ ن الشيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ب ر ي ط ا ن ي أ خ ط أ في ق ض ي ة المسبحه اختلف لاني لما جاء من أ ص ل ه قالوا أ ن الشيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ب ر ي ط ي يجوز ا ل م س ب ح ة س ب ح ة وفلان وفلان وفلان ي ق و ل ن أ ن ا ل س ب ح ة ب د ع ة فحتى يؤيد ما هو عليه قال ابن ت ي م ي ة أ خ ط أ في ذلك وجانبه ا ل ص ا ب فقلت يا أ خ ي الكريم شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة مع احترامنا للكل أ خ ط أ في هذه ا ل ج ز ئ ي ة وفلان وفلان وفلان من المعاصرين ما ورد عليهم ا ل خ ط أ أ ن ا لا أ ع ب د الناس شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة لكن من المعلوم ا ل م ق ر ر أ ن علم شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة أ ك ب ر من هؤلاء هذا ليبا أ ص و ل استدلال شيخ اسامه بن ت ي م ي ة أ ف ض ل ملايين ئ ا ت ب م ل المرات من ا ي م ا كبار ا ليوم فما وصل فلان وفلان وفلان الذين هم على هواك حتى انقلت إ ل ى أ ر ب ا ع علم شيخ اسامه بن ت ي م ي ة كما قال ذهبي رجل تجر الذهبي ع عينين ل و م بين ه ا وصل أمام الشيخ تيمية السلام بن رجل ت ج ر العلوم بين عينيك يكتب م ئ ة مجلد في التفسير دون أ ن يكون معه مرجع واحد ما معه مرجع واحد حتى كتاب الله عز وجل قال جنتي في صبري معه م مع حتى المصحف واحد نحن مع مكتباتنا ومع, ومع مصادرنا ونخطا في ك ت ا ب ا ل ق ض ي ة ليست قيد هوى من فلان وفلان كما أ ن ت تقول علينا اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا م ن دون الله نقول عليك اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم واربابهم من دون الله ف ا ل ق ض ي ة و ا ح د ة ما تقوله علينا نقوله عليك ولكن الذين قيل فيهم أ ن ه م أ ح ب ا ر ن ا ورهباننا هم أ ف ض ل عند الله عز و جل من أ ح ب ا ر ك و ر ب ا ك ف إ ن السلف هم اصول الخلف كما قال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف ما ترك السلف للخلف إ ل ا أ ن أ ص ب ح و ا نولون نقله بنمء ا ل ق ل فلان و ق ل فلان و ق ل فلان تصور صاحب القول المخالف ي ض ع ك مع احترام ل أ ق و ا ل اهل العلم و إ ن احترمت أ ق و ا ل السلف ستحترم أ ق و ا ل الخلف نرفع من عندنا نزعم بين اولادنا لو أ ن قول ا ل ص ح ا ب ي تصادم مع النص يرب قول ا ل ص ح ا ب ي ولما تقف و ت س أ ل ا ب ن الكريم متى يصور ا ل ص ح ا ب ي لأن النص الصريح أ ع ط ي ن ي مثال في تصادم قول ا ل ص ح ا ب ي مع النص سال واحد انت تظن أ ن النص فيه مصادما لقول الصحابين بعينه من ف د ي ن ي مثال واحد من كتب الفقه فقط لكن ا ل ق ض ي ة هي ق ض ي ة ارساء قواعد عايز يحق ق ا ع د ة يمشي عليها و أ س ا س عنده ح ا ج ة اسمها ق د س ي ة النص إ ن كنت تقدس النص فاعلم أ ن ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل من يقدس النصوص ل أ ن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه ل أ ن الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أ م ة أ خ ر ي ت للناس ف ا ل خ ي ر ي ة فيهم لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهم أ ع ل م الناس ب ا ل ع ر ب ي ة و أ ع ل م الناس بمقاصد التنزيل معايشه نزول ا ل ق ر آ ن وورود ا ل س ن ة فلن ي أ ت ي بعدهم من هو أ ع ل ى منهم باجماع أ ه ل العلم لكن هذا سبيل للقدح إ ن كان فلان وفلان وفلان ا ل ن ه ا ر د ة ب ي ق د ح و ا في ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم عيانا بيان فانتعش ب ا ج ل الملتزم ب ت ق د ح فيهم ب أ م ر آ خ ر من طريق آ خ ر لو أ ن قول الصحابه صادم النص متى ر أ ي ت أ ن قول صحابيا صادم نصا نبويا او نصا ق ر آ ن ي ا اين ر أ ي ت ذلك ف ي أ ي كتاب كتب هذا حتى في كتب المبتدعه قديما ما ر أ ي ن ا ذلك في حديث مسلم في كتاب ا ل إ ي م ا ن عن يحيى بن يعمر وعبد بن حمين لما دخل وقال أ ح د ه م ا كنا حدين أ و معتمرين فاختنشنا عبد الله بن عمر الواحد ك ن على يمينه والثاني على شماله حين دخوله بيت الله الحرام فظننت أ ح د ه م ا يقول أ ن أ خ ي سيخرج الكلام إ ل ي ه فقلت إ ن ظهر عندنا في اناس ل ع ر ا ق يقولون إن إ ن ا ل أ م ر ا ن أي ا ل ق ض ر ي ة الذي نفى القضر لما أ ك م ل و ا حديثهم الحديث طويل حديث جبريل الطويل في كتاب الامام صحيح مسلم قال ابن عمر أ ن ب ي ا ه م ب أ ن ي بريء منهم و أ ن أ ب ي عمر بن الخطاب بريء منهم فقد حدثني أ ب ي وساق ن ف س ك ل م ة أ ن ب ا ه م ك و ن بان ي ب ر ي ء م ن ه م هذه ب ر ا ء ة ص ح ا ب ي م م ن ك ا ن م ن بان ي ل ى خ ل ا ف م ا ك ا ن ف ي عهد ا ل ن ب و ة م ا س م ع و ن ا أحد م ن أهل العلم خ ط يكون بان يكون ب ن يكون ا ن ي ن بان ي و ن بان يكون ا ن ي و ن بان ي ك ن بان يكون ب ن يكون بان ي ك ن بان ك و ن بان ي ك و بان يكون ك و ن بان ي ك بان ك و ن بان ي ك بان يكون بان ي ك و بان يكون بان يكون ب يكون بان يكون ب ن ي ك و ي ك و ا ك و بان يكون بان يكون ن يكون بان يكون بان يكون ب ا ي ب ا ل ذ ي ن ب ا و ه ب أ م و ا ل ه م و ب ي و ت ه م ونسائهم وكل ما يملكون و ع ر و ا ح ه م هم أ ح ق منا بتقديس كتاب الله و س ن ة رسوله ولا نعبد احدا ل ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن القضيه ليست تعبير ولكن ا ل ق ض ي ة إ ح ق ا ق الحق وضع الحق إ ن س ا ب الفضل إ ل ى أ ه ل الفضل فضل فلولا هؤلاء ما وصل إ ل ي ن ا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ب د ء اللهم ينتهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة فلن تعبد في ا ل أ ر ض بعد ذلك ا ل م ج م و ع ة التي كانت في بدر صحابه ة ا ل صلى الله عليه وسلم ما يجب ان نرضى سعلوك ونقول في ع ل و ك هذه ك ل م ة م م د و ح ة يعني يتكلم ويقول فيهم كلاما غير مرضي أ و كلاما بطريق إ س ل ا م ي حتى ترضى لهذا الكلام و ن أ م ل ونحب هذا الكلام فعلا الكلام واضح وظاهره فيه م ح ب ة إ ن كان كلام عبد الله بن عمر يناقض النصوص يرد كلام ابن عمر لا قف عند أ م ر ك و ش أ ن ك ف ا ل أ م ر ليس كذلك بل ا ل أ ف ض ل أ ن تقل إ ن لن ولم نجد فتوى لابن عمر تصادم النص و إ ل ا كانت ق د س ي ة ابن عمر أ ع ل ى من ق د س ي ة النص وكذلك سائر أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فتصور صاحب القول المخالف يضع معك من قال هذا القول في قالبه الصحيح في مكانه الصحيح يقبل كلام س ؤ ا ن من لا ي ق د ر ل أ ن النهارده عندنا بسم الله ما شاء الله في ق ن ا ة ف ض ا ئ ي ة خمسه وثمانين مليون مفتي كل س ا ع ة عندنا شيخ بيفتي مين بيسمع متعرفش ا مين اللي بيسمع ط ب الفتاوى دي كلها لمين محدش حاجه, حاجة. محدش يقول لفلان اللي بيفتي ف ل ا ن لا يفتي او فلان يتكلم ف ل ا ن ل ا ل أ ن الكل قصدي ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه كلام مباح ن س ت ع د ب الحديث في الدين هذه م م د و ح ة ولكن ان وضعت في مكانه إ ن كان ا ل ن ه ا ر د ة أ ه ل التخصص تتكلمون الا في تخصصاتهم أ ق ص د باهل التخصص أ ه ل ا ل د ر ا س ة لاقل أ و أ ه ل الشهاده ل أ ن ي اكمل أ ه ل ا ل ش ه ا د ة لا علم لهم بشهاداتهم ولا بطرق تحصيل هذه الشهاده لكن من اكرم بانه درس ف الدين و أ خ ن ع عمره د ر ا س ة بعيد عن ا ل ش ه ا د ة تماما كل البعد و لكن شهد له ا ل ق ا ص و الداني أ ن ه م أ ه ل العلم درس و تعلم و درس و كذا و كذا و كذا حق له أ ن يتكلم لكن أ ن يصعب ا ل إ ن س ا ن ش ي ا س ل ا و ه له ويتكلم في دين الله عز وجل ولو تكلم في فن آ خ ر بعيد عن ا ل ق ر آ ن وعن ا ل س ن ة لقام أ ه ل هذا الكلام فيه ا ا شفنا من اسبوعين لما تكلم أ ح د ا ل أ ش ي ا ء في أ ح د الفنانات أ ن ت لا تفهم الفن أ ن ت مش عارف ح ا ج ة ب الفن أ ن ت الفن ع ي د ع ل ي ك أ ن ت أ ن ت أ ن ت أ ن ت أنت رغم أ ن ه م سمحوا ل أ ن ف س ه م أ ن يتحدثوا في دين الله عز وجل وكل الفنانين والفنانات مفتون ومفتيات ويتكلمون على الشاشات بقال الله و بقال رسول الله صلى الله عليه و سلم و لن يسمحوا ل أ ح د ان يتكلم في د ع ر ت ه م و في كذا و في كذا و في كذا حدث ولا حرج تصور صاحب القول المخالف يضع عندك صاحب القول لقالبه الصحيح الاطار ا ل أ خ ي ر و الرابع تصور هذا المخالف و ا ل أ ث ر المترتب عليه تصور القول المخالف و الاثر المترتب عليه اذا تصورت الخلاف وضعت القول بين المقبول والمردود وعلمت من قال هذا القول واعطيته قدره إ ن كان مقبول قبلت كلامه وان كان مردود ل د كلامه فلابد أ ن تضع القول ذا في قالب جديد اسمه الاثر المترتب على هذا يقبل الخلاف ولا يقبل الخلاف يعتد بهذا القول ولا لا يعتد بهذا ال... اي معنى كامله معناه حقين اثنين عند اهل العلم هل انكر عليه ولا لا انكر عليه ان كان مخطئ بالنسبه الي انكر ولا انكر اثنين هل ينصب الولاء والبراء كما قلت في بدايه الكلام على هذه المسائل ولا لا ينصب هذه الاثر الاربعه نسميها عند الاصولين او اهل الاصول يسموها م ن ظ و م ة الخلاف م ن ظ و م ة الخلاف هذه أ ن ت ج ت لنا ما يسمى علم أ ص و ل الخلاف وهي ا ل ع ا ش ر ة التعريف س العاشرة ا ل بعلم أ ص و ل الخلاف لازم نعرف يعني أ ص و ل الخلاف أ ص و ل ك ل م ة جمع افرادها ص ل و ا ل أ ص ل هو من بنى عليه غيره او ما استند إ ل ي ه غيره أ و ما تحقق غيره به أ و ما كان أ ص ل ا في وجود غيره أ و ما ن ش أ عليه غيره ف أ ص ل هذا المبنى هذا الدور أ ص ل هذا الدور أ س ا س المبنى بكامله أ ص ل ا ل ش ج ر ة هذه جذرها جذر موجود الارض اصل لهذه ا ل ش ج ر ة و لهذا علمنا الله سبحانه وتعالى في آ ي ة إ ب ر ا ه ي م أ ص ل ه ا ثابت وفرعها في السماء أ ن كل أ م ر على وجه ا ل أ ر ض له أ ص ل وفرع ا ل أ ص ل أ س ا س ه والفرع من بنى عليه ف أ ص و ل الخلاف أ ي ا ل أ س س والقواعد التي ي ن ب ن ي عليها الخلاف اللي يحق ا ل إ ن س ا ن أ ن يدخل بها الى م ن ظ و م ة الخلاف والخلاف هو ضد الاتفاق ك ل م ة الخلاف ضد الاتفاق ففي أ س س وقواعد لعدم الاتفاق آ ه في أ س س وقواعد لعدم الاتفاق إ ي ه ف ا ي د ة هذه ا ل أ س س و إ ي ه ف ا ي د ة هذه القواعد وجود اجابات خ م س ة ل ل ا س ئ ل ا ل خ م س ة كيف نختلف على ماذا نختلف موقفنا من قول ا مخالف صاحب القول موقفنا منه إ ي ه ا ل أ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على هذا الكتاب ا ل د ي ل ف ا ي د ة والبغيه من هذا العلم الذي وضعه أ ه ل العلم حتى نحصل على إ ج ا ب ا ت خ م س ة ل أ س ئ ل ه خ م س ة تصور أ ن ت لو عندك هذه ا ل إ ج ا ب ا ت الخمسه حيكون م ر ة في حياتك خلافك في غير م و ض ع ن لو أ ن ت تعرف إ ز ا ي تختلف وعلى إ ي ه تختلف و إ ي موقفك من المخالف ومن قوله والاثر المترتب عليه هل س ي أ ت ي عليك يوما تختلف فيه اختلافا في غير محله إ ذ ن كما قلت في ا ل ب د ا ي ة الائتلاف في م ع ر ف ة أ ص و ل الخلاف هذه الاسباب ا ل ع ش ر ة فتلك ع ش ر ة ك ا م ل ة دعتني لكي نعقد هذه ا ل م ح ا ض ر ة في موضوع أ ص و ل الخلاف كلامنا في أ ص و ل الخلاف فيه محاور عشر ة عشر محاور أ ذ ك ر ه ا ا ل آ ن سريعا و نبدا ب أ و ل محور يوم الثلاثاء القادم ب إ ذ ن الله تبارك و تعالى المحور ا ل أ و ل م ش ر و ع ي ة الخلاف بين العلماء المحور الثاني أ س ب ا ب وقوع الخلاف المحور الثالث شروط ظهور القول ا ل م خ ا ل ح ة المحور الرابع ص ف ة من يعتبر بقوله عند الخلاف صفه من يعتبر بقوله عند الخلاف المحور الرابع انواع التلفيق في الخلاف انواع التلفيق في الخلاف المحور السادس أ ن و ا ع المسائل ا ل ش ر ع ي ة و صلتها بعلم الخلاف أ ن و ا ع المسائل ا ل ش ر ع ي ة و صلتها ي بعلم الخلاف المحور السابع ماذا يجب على, أو ماذا يجب على المتصدر للخلاف المحور الثامن تقسيمات, تقسيم تقسيمات الخلاف و حكم كل تقسيم ت ق س ي م المحور ت ا خ ل ا ف و ح ك كل ل تقسيم م ا التاسع ضوابط التعامل مع المخالف ضوابط التعامل مع المخالف المحور ا ل أ خ ي ر الرابع ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على الخلاف ا ل إ ي ج ا ب ي ة و ا ل س ل ب ي ة ا ل آ ث ا ر ا ل إ ي ج ا ب ي ة و ا ل آ ث ا ر ا ل س ل ب ي ة ا ل آ ث ا ر ا ل إ ي ج ا ب ي ه حناخد آ ث ا ر واحد بس م ن أ ض ر ب في المثل وهو سؤال فقهي كثيرا ما عنه هل يجوز للمراه أ ن تشترط على زوجها س ا ع ة عقد النكاح أ ل ا يتزوج عليها أ م لا هل يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تشترط على زوجها س ا ع ة عقد النكاح أ ل ا يتزوج عليها بثانيه ب أ خ ر ى أ م لا حناخد أ ث ر إ ي ج ا ب ي واحد من إ ج ا ب ه على هذا السؤال فقط ب سيما وحنذكر الاثار ا ل س ل ب ي ة في ق ض ي ة الخلاف وما يترتب من سلبيات على الاختلاف بلا علم قيد هذا الخلاف بلا علم ل أ ن الخلاف بعلم ينجي الانسان ويكون على طول الدوام مع اخوانه باختلاف دائم وهذا ما ن ر ج و تحقيقا لقول الله تعالى و ا ع ت ص م و وتحقيقا لقول الله تعالى ولا ت ن ا ز ع ه أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت نستغفرك و نتوب إ ل ي ك والسلام عليكم و ر ح م ة ا ل ل ه